أجريت عملية. الطفل وشح ليلة، سنتين ونص. يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، لقيتها جالس عند أمه مثل وردة. يوم الخميس ساعة 11:30 أذكرها إلى الآن لأنها مثل ك يعني كانت صدمة إذا بال بالممرضة تقول لي مريضك توقف قلبه ورئته تنفسه. جيت بسرعة وسوي له تدليك. و خمس وأربعين دقيقة وقلبه ما يشتغل وبعدها كتب الله أن يعمل له هذا القلب فعمل يوم عمل بدأ يشتغل قلنا الحمد لله جيت لما وأنا كلي حزن تعرف أنت ماذا تقول له ممكن تقول لك والله أنت هملت ممكن يعني من أصعب الأشياء أن يجي واحد يبشر بشيء مو طيب لكن لا بد ومن أصعب المواقف على الطبيب. على الطبيب أن يجي يخبر أهل أقرباءه بشيء موبزين جيت إلى لأ الأبو ما لقيته قلت ولدت هذا توقف قلبه 45 دقيقة بسبب نزيف في الحنجرة ندري ندريش السبب لكن وأتوقع عن دماغه مات صاحت لا قالت أنت السبب لا قالت الحمد لله رحة لله بعد عشرة أيام بدأ الذي يتحرك إنه الحمد لله أجل دماغه معقول 12 يوم ويصيبه ما صاب الأول قاعدنا ندلكه 45 دقيقة ما يتحرك قلبه قلت للأم هذه المرة الثانية ما في أمل خلاص اغسلي ما أعتقد قالت الحمد لله اللهم إن كان في شفاهي خيرا أشفه يا رب تركتني إخواني ست مرات يتوقف قلبه بهذه الطريقة إلى أن تمكن إخواننا في أخصائي القصف الهوائية أن يوقفوا بأمر الله النزيف صار المدة الآن ثلاثة شهور في الانعاش ما يتحرك ما فيه بدأ فيه يصير حركة وإذا به يصاب بخراج عجيب غريب عظيم في رأسه صديد ما بعد شفت كبرة قلنا ولدت مات سلم من هذه لكن الظهر دماغه بينتهي قالت الحمد لله تركتني نادينا الأخوان حقين الجراحة المخ والأعصاب سووا لها التنظيف وكذا بعد هذا تسابيع شفي قلنا الحمد لله شفي لكن الولد ما يتحرك بعد عشرة أيام وسبعين، وإذا به يصاب بتسمم في الدم عجيب وحرارة توصل واحد وأربعين وشرطه أو شرطتين حرارة عجيبة قلت لها دماغ ولدس ولا ما عاد في أحمد قالت الحمد لله اللهم إن كان في شفائه خيرا فشفه ورحت للي هي كانت في في سرير رقم خمسة ولدها كملت المرور تكلمت معها ورحت للمريض رقم ستة ولا أم جالسة مع ولدها يا دكتور يا دكتور يا دكتور حضرت الولد سبعة وثلاثين وستة فبيتموت ولدي قلت أنت ما أنت شوفه ذيك واحد وأربعين وشوي وتحمد الله قالت ذيك مين صاحية ذيك مين مين صاحية فتذكرت حديث المصطفى حديث عجيب كلمتين لكن تهز أمة طوبة للغرباء فعلا أمثال أستغفر الله يعني أمثال هذه أنا ما رأيت إلا اثنين اثنين لي ثلاث وعشرين سنة في المستشفيات المهم توقفت الكلى قلنا خلاص ما تولدت قالت الحمد لله وتركتني مع كلماتي ما دخلنا الآن في الشهر قبل الخامس بأسبوع شوفي الولد من التسمم قلنا الحمد لله جاء في الشهر الخامس وبعد الشهر الخامس وإذا به يصاب بمرض عجيب لم أره في حياتي التهاب شديد في الغشاء البلوري حوالين الصدر وعظام الصدر وكل المناطق اللي حواليه مما اضطرني أن أفتح صدره وخلي قلبك كله مفتوح كذا إذا شن الغيار تشوف القلب يطق تشوفه وان تمر قلت له أولدس خلاص هذا لا يملك يعني ما فيه قالت الحمد لله المهم جاء ستة شهر ونص وخرجنا الولد من العاش بيش لا يتكلم لا يرى لا يسمع لا يضحك لا يتحرك وقلبه صدره مفتوح كذا لو شلت الغيار قلبه يطق قدامك والأم هي التي تساعد في الغيار المهم بعد شهرين ونص من خروجه من لنعاش إذا به يسابق أمه على رجليه يمشي كأن شيئا لم يساعد لم تنتهي القصة فبقي فيها النصف ما أبكاني ليس هذا ما أبكاني ساسمعكم إياه راحت الأيام وبعد سنه نصف وإذا بأحد الإخوان في العمليات يقول لي يا دكتور فيه زو وحده وزوجها يبونك قلت منهم قال المدري معهم ولدين رحتنا له طلعت وإلا الرجال وزوجته والولد اللي أنا سويت العملية عمره خمس سنين كذا قرابة الخمس سنين مثل وردة ما كان فيه شيء ومعها ولد شايلته عمره ثلاث شهور أربعة شهور قلت الولد اللي شايلته من معي رقم ثلاثة عشر ولا أربعة عشر فنظر إلي بابتسامة عجيبة كأنه يقول لي والله أنك ما تدري يا بن جبير أنت مسكين قال لي بعد هذه الابتسامة قال لي هذا الولد الثاني الولد الأول اللي سويت لها العملية هو أول ولد أتينا بعد سبعة عشر سنة من العقم دورنا كل بلاد العالم فلم نجدها وما قالولنا ذا بعد رزقنا إياه ولما رزقنا إياه أصيب بتلك الأمراض اللي تعرفها أنا وش سويت الرج أنا طبعا مثلاً عيوني دموع فجريت الرجال من لا إرادياً دخلت في غرفة عندي قلت له زوجك ذي وشي عليه لا يمكن لابد أن يكون قلبها ينتج مو هو أرض بور قلب مليان لا يكفي الإيمان فقط إيمان وعمل شوفوا اسمعوا فتح وذانكم رجالا ونساء بل أنتم النساء والله يكفي كل مسلمة في هذا الزمان أنت تفتخر أن هذه من بني جلدتها المهم شوفوا ذا الحرمة وش تسوي امرأة تقول قال لي الرجال هذا أنا متزوجها منذ تسعة عشر عامة تسعة عشر سنة ولا متزوجها ما تركت قيام الليل إلا بعذر شرعي هذا واحد اثنين متزوجها من تسعة عشر سنة ما شهدت عليها غيبة أو نميمة أو كذب متزوجها من تسعة عشر سنة تفتح لي الباب وتدعو لي وتقبلني وإذا خرجت تفتح لي الباب وتدعو لي وتقبلني يا دكتور لم أسمع منها 19 سنة لا يقول لا أستطيع أن أفتح عيني فيها ما أستطيع أني أن يناظرها وجها لوجه وجه. قلت والله يا حق كان أستحي أخجل منها قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية